اين ذهبت ا ل ع ز ة التي كنا يوما نفاخر بها فنسمو على أ م م ا ل أ ر ض ماذا أ ص ا ب أ م ت ن ا حتى تشتكين وماذا وراء ه د ي م ت ن ا أ م ا م المغضوب عليهم و ا ل ظ ا ل م ي ن أ م ا كانت لنا الصافنات ي الجياد ن ص و ل على الظالم المجرم وكانت لنا ع ز ة المؤمنين نباهي بها ه ا م ة ا ل أ ن ج م فماذا دهانا فماذا دهانا لنرضى الهوان اناق على ا ل ق ط س في م أ ت م ي يلوث بالرس ساحاتها ويختال في ل ي ه ا المغلي لعلكم مثلي تتساءلون لعلكم مثلي تتساءلون و إ ل ي ك م ردا وجوابا على هذا السؤال رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لبن ن ننهدم رسول الفدع لو الفدع ع الهزمي خطاك وكنا ا مع ل نعم وباعلى أ ع ل ى ل ص و ت ن م و ب أ ع الصوت هجرنا خطى سيد المرسلين ووضعنا أ ي د ي ن ا مع المغضوب عليهم و الضالين وحاربنا الله جهارا ف أ د ل ن ا بعد أ ن كنا كان في ا ل أ ر ض أ ل ي س ت هذه بيوت المسلمين التي تبيت على الموسيقى و ا ل أ ل ح ا ن وجراحات المسلمين في كل مكان أ م ا صنعت الشاشات والقنوات في بيوت المسلمين عجب العجاب أ م ا دلناجا احفاد ا ل ق ر د ة والصليبيون والوزنيون أ ع ر ا ض ن ا أ م ا قتلوا شبابنا و أ ه ا ن و ا شيبنا أ م ا ي س م و ا ابخالنا و ر م ل و ا نساءنا أ م ا هدموا مقدساتنا ومع ا ج ن و م كل هذه المعاصي آ ف زالت أمتنا لازالت أ م ت ن ا في ضياع ما بين مقاهي خمر ا ل ل ي ل ي ة ونوازل للقمار وفي أ ح ض ا ن بنات ا ل ه ر ى والفجار و ش ا ه ت أ م ت ن ا ما بين اراء م ط ر و ح ة وحلول مطروحه ت أمتنا ما بين فن و إ ع ل ا م واستسلام بعد أ ن كان ت شعارنا ا ل أ خ ط ا ء الله أ ك ب ر استبدلنا الذي هو أ ج ن ى بالذي هو خير